كله وكفى والسلام على الذي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الإحظام الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع دروس العين. نسأل الله للفعلان نسأل لنا إتمامها ونسأل الله للفعلان نسبت أن هذا خير محين أبدا ونجعل ذلك في موازين الحسنات طيب الشرك بين القديم والحديث تكلمنا على مسألة الشرك في الربوبية بإعطاء صفة الله للفعلها اللي لبعض خلق الله للفعلها اللي يعني من الصفات الربوبية القوة والقدرة والإحياء والاماته والاعطاء والمنع والرزق وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما نزلوا إلا بقدر معلوم والله جل في علاه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأيضا قد قال الله جل في في السماء رزقكم وما تعدون وقال الله جل في علاء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما انكم تنتقون وقال الله جل في علاه وما قال الله جل وعلا ما من دابتين في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والأصل في ذلك بأن الله جلاله وعلا الذي يكشف الضر والذي يبتلي والذي يعطي والذي يمنع سبحانه جل في علاه وقد أثبتنا ذلك بالآيات التي قال الله جلاله وعلا يمسك الله بدورهم فلا كاشف له إلا هو في الآية قال وأن يريدك بخير فلا رد لفضله وينفسك بخير فهو على كل شيء قدير في الآية الأخرى وايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول صباحا مساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين لا سيما أن الله جعله قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علامة فنحن أفقر ما نكون إلى ربنا دلت العلا والقوة والقدرة الكاملة التامة لله دلت في علاه قلنا الشرك الذي وقع في الأمة بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإكتاب وسلم صفه من صفات الربوبية فمنهم من يرى بأننا نسلم يعلم الغيب ومنه من يرى بنسلم مسلم يكشف الكربات وينفس الكربات وفرج الكربات وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأمور بل بعضهم من الغلو جعل النبي وسلم هو المفرج لكل هم وبلاء ينزل على الإنسان كما بينا قبل ذلك في ما قاله النبهاني وغير النبهاني وأيضا البصيري عندما قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوحي والقلم ايضا نبهاني لما نقل عن غيره وهو توغل في الكفر عندما قال يا ملاذي يا منجدي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي وما ترك لله شيئا كما كان المصير ايضا لم يترك لله شيئا عمتا كل ذلك الشرك واعطاء صفة من صفات الله دل في علامه صفة من الصفات لخلق من خلق الله للا في أولا هناك من غلا فوق ذلك ولم يعطي هذه الصفات للأنبياء بل أعطاها لبعض أحاد الخلق الذين قد وصل الغلوب بهم لتقديم الأولياء على الأنبياء كالذين قالوا في مسألة الخضر وموسى هم يرجحون بأن الخضر ولي حتى يقولوا بأن النبي كان تابعا للولي وهم يقولون أن الولاية هي هي برزق بين ايش النبوة والرساله فوائق النبوه وتحت الرساله عامه هم يعتقدون في الاولياء ما يعتقدون في الله جل في علا هذا الباب الغلو وقد قالوا وسلم اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو والذين يعني قد اجتمى نمسلم راحة الغلو منهم أوقفهم عندما دخل على بعض القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا مع أنك لو قلت على السيادة ولا تقصد بها السيادة المطلقة تصح ولكن نمسلم أراد أن يهذب اللب فقال له نمسلم إنما سيد الله فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا فقال نمسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان لذلك حسم المادة وسد أريعة في هذا البيت، قال النبي الله عليه وسلم. الثاني لله ندا عندما سمع الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال بئس خطيب الأمة أنت الثاني لله ندا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة عندما قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت وقال لمن قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه ذلك وقال قل ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاه فهنا الغلو وقع في طائفة من طائف والغلو يكون في كثير من الطوائف فقد وقع فيهم بعض الغلو وهذا الغلو ظاهر جدا ونحن كما قلنا سنؤسس للتأصيل الأصول الفريقة بين أهل السنة بين الطوائف التي فيها بعض الغلو فلكننا نمر في كتاب الشرك القديم حتى ننتهي منه وبعد ذلك نؤصل لهذا الباب لانه لازم علينا ووجب علينا الآن بما يطرطو المتغيرات في الساحه أن نتكلم عن التاصيل في الفوارق بين أهل السنه والجماعه بين يعني الطوائف التي فيها الغلو من هذه الطوائف الصوفية الذين تزعمهم ابن عربي النكره هذا الذي حشى كتبه ب الكفريات يعني فيهم قد اظهر الغلو في بعض الطوائف الوهمية اخترعها بعض الصفية للتأثير على العامة وهذا قد انجرف كثير من العامة بهذه الطائفة الوهمية التي اصطنعوها واخترعوها اللي هم الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء وكل هؤلاء فيهم كما قلنا الغلوم فقد منحوهم صفة صفات من صفات الله دل في علامة وهذا نوع من انواع الشرك في الربوبية والشرك في الالهية لأنه كما قلنا من أشرك في الربوبية يستلزم شركه في الربوبية الشرك في الالهية ومن من أشرك في الالهية تضمن شركه في الالهية شركا في الربوبية هذا امر حتمي لا محالاً فعندهم الأقطاب مراطب ثمانية مراطب الاولياء قامونا عن الاولياء استاذلونا اولاً مسألة كما قلنا الشيطان لا يكفر الا بدليل الشيطان ما اتى بشيء الا وpunk وأتبلي اللي هو اللي هو حقيقة الأمر أنه شبهه عندما قال قال الله جل وعلا ما منعك أن تجد لي ما خلقت بهدي إيش قال ها قال ها خلقتني قال أنا خير منه خلقتني من ما خلقته منطى طيب وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني له من قيامة الاحتنكنا درياسه إلا قليلا هذا بينكر حكمة الله جل على في تقديم آدم عليه فهم يقولون الا الله جل قال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لا خوف عليهم وهم يحزنون وهم يؤولونها بأنهم يعني لا خوف عليهم لأن الله جل قد حبهم وقدمهم على الناس ولا يحزنون وهم لا يحزنون أحد منهم يتحكمون في الكون كما سات فعندهم المراتب مراتب الاولياء والأولياء مراتب درجات من هذه المراتب الأخطاب القطب هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله جل في طبعا نسمونه ولقبونه بالغوث القد في عقلية صوفية بأنه الذي يتحكم في الكون له التصرف الكامل في كلية الكون له التصرف الكامل في كليه الكون طبعا كتب ابن عربي وطبقات الشعراني عشان بس نتكلم على التفصيل في هذا الباب والرجوع إلى كتب القوم بأصل كتب القوم ارجع لطبقات الشعراني وارجع لكتب ابن عربي تارد ذلك مسطرا حتى لا يقال أننا أتينا بكلام لم يتكلمهم به فهم يرون أن القطب هذا هو عين الله الذي فعله في هذا الكون هو يتصرف في الكون بأسه له مطلق التصرف في كون الله دلا في علاء عن هذه المراتب بإجاز لأن المقصود منها أن نبايل لك هذه المرتبة والعقيدة فيها وليما أدخلوها على الناس لما أدخلوها على الناس وانت ترى العوام كثير من العوام اذا نزل به نزل لا يمكن ان يستغيث بربه ده في فعلها يفزع الى القبور والى الاولياء والى الكلامها. أنت انت ترى حتى في في, في, في في الشعر والاغاني التي تمر على كثير من العوام في مسألة المدد يطلبون المدد من غير الله ده في فعلها وهذا متداول بين العوام وظاهر قاهر لا يمكن لانسان ان يرده او يقول بان هذا لن يكن حدث يبا اذا الاقطاب والقطب عندهم كما قلنا هو عين الله للتعلاء نظر في هذا الكون وهو الغوص وهو المتصرف في جميع الكون الابدال مع بدل طبعا والابدال ايضا يعتقد يعني الـ الـ الـ الـ الصوفية طائفة من طائفة ليس كل في هناك تصوف على ايش؟ على السنة ونحن نتمنى أن نكون على نفس دائرته ونعمل به كالجنيد وإبراهيم بن أدهم هذه الصوفيه النقية أو التصوف إذا, إذا صح التعبير التصوف النقي الطاهر الذي نراه أعظم أعظم ما يكون تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسفينة النجاة فالأبدال عندهم رجال سبعة هؤلاء هم الأبدال فهؤلاء الرجال السبعة هم, هم من هم أفضل الخلق عندهم في هذا الباب هم اللارة الفعلاء يعني أعطاهم قوة وعطاهم قدرة لم يعطيها لغيرهم وأنه إذا سافر واحد منهم جعل جسدا على صورته يحيى بحياته يعني إذا رحل من المكان يبقي جسدا على هيئته وعلى, وعلى صورته يحيى بحياته أولا الأبدال, الأبدال السبعة الذين يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد أيضا من ذلك المراتب الأوساد كل هذه مراتب الاولياء عندهم والأوتاد يعتقدون فيهم الصوفيه يعتقدون بان هذه مرتبه من مراتب الاولياء الذين يحفظون الكون المتصرف الكون الخد الوتد هو الذي يحفظ الكون هم الذين يحفظون الكون وايضا يشفعون في من يعني قد تسلط إبليس عليهم فيرون بأن الأوتاد هم الذين يحفظون الكون كما أن الأقتاب هم الذين يتصرفون في الكون والمرتبة الثالثة مرتبة الأفراد الرابعة المرتبة الرابعة هي مرتبة الأفراد مرتبة الأفراد هؤلاء جمع فرد هؤلاء هم خلفاء الأنبياء يقولون مرتبة الأفراد هؤلاء بمنزلة مرتبة الأنبياء بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة هم يقولون الأفراد عندنا هؤلاء أو كانهم يقولون بمثابة أنبياء بني إسرائيل فهم بمنزله الأنبياء في الأمم السابقه بإذن هم نزلوا منزلة الأنبياء في الأمم في أمة الإسلام المرتبة التي تليها مرتبة النقباء جمع نقيب النقباء هذا شوف أنت كان من النون في الخفاء يقولون هؤلاء النقباء مرتبة من مرتبة, مرتبة الأولياء الأصفياء بأن الله تعالى على القدره القدرة لمعرفة ما في الضمير الملائكة تدري ببعض أعمال القلوب وتخفى عليها بعض أعمال القلوب الجزم أن الملائكه لا تعلم لا تعلم إخلاص القلب وهو عمل القلوب فهم يقولون بأن النقباء لا يكشفون عن الضمائر. يعلمون خبايا النفوس ما, ما, ما يجول داخلة في داخلة النفس هم يعلمونهم فهؤلاء النقباء عندهم في مرتبة الأولياء وقالوا ما بلغ هذا المبلغ إلا لإيه؟ إلا, إلا لشدة العبودية أو لتحقيق العبودية التامه لله طبعا تحقيق العبودية عندهم ليس كما تعلم بفعل الواجبات وانتهى المحرمات لا لا مسألة الفنة اللي, اللي بيعتقدونها وإذا ساتي تفصيله ولذلك أنت ترى بعدهم يرون أن أعظم الناس عبادة من إيه من سقطت عنه العبادة أعظم الناس عبادة من سقطت عنه العبادة هم يقولون بذلك ولذلك عبد القادر الجيلاني لما جاءه الشيطان في منامه قال يا عبد القادر انا ربك واني قد رفعتك واسقطت عنك التكاليف هو يقول اتاني ربي في المنام ثم علم انتبه عبد القادر الجيلاني وهذا من من ارقى طبقات الصوفيه وهو رجل له, له قدم السبق عندهم فقال إخس عدو الله فقالوا كيف عرفته قال قد قال لي اسقطت عنك التكاليف والله جل في علاه يقول لأكرم الخلق عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هنا على لا, لا على ما يؤولونه اليقين هنا معنى إيش؟ الموت لأن السلام لما دخل عثمان بن ماثرون وتكلم عنه قال فأما عثمان فقد أتاه اليقين اللي هو إيش؟ الموت اللي هو الموت الغرض المقصود هم يقولون تحقيق العبودية في النقباء يجعلهم يعلمون ما في ضمائر الناس يكشفون عنه احنا نقول ممكن يؤتى المرء الفراسه ممكن ان يفهم تبكير من امامهم بفراسة وليس يعلم ما يجول في النفس لكن هي فراسه لها مقدمات ونتائج قال الله جل وعلا ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم هنا المسائل مقدمات في لحن القول ولذلك لما في الحديث الضعيف نستانس به لما دخل انس وعثمان بن عفان بيخطب الجمعه وجاء متاخرا فنظر اليه اطفال بن عفان فقال مالي أرى اعينا قد زنت طبعا لم يتكلم عن أنت لكن انس ما سكت قال لو اوحي بعد رسول الله قال لا ولكن فراسه المؤمن التاق وفراسه المؤمن فانه يرى بنور الله حديث ضعيف لكن المعنى صحيح لان الله على اعطى فراسه لبعض الناس يقرؤون افكار الناس نعم لكن يعلمون ما في الضمائر بهذا الكلام هذا غلو لا يمكن ان يقبل بحال من الاحوال ما ايضا المرتبه التي تلي هذه المرتبه هي مرتبه ايش الستة ولا الخمسة المرتبة السادسة النجباء النجباء جمع نجيب والنجيب هذا من النجيب هذا الذي قدم الناس على نفسه قالوا عندنا من مراتب الأولية النجباء الذين الذين يتصرفون للناس لا لأنفسهم فقضى حوالي الناس والعمل قال للناس قالوا هذه مرتبة النجابة مرتبة أولية مرتبة أنت كل ذلك كما قلنا المسألة بأسلا تدخل في علوم الغيب تدخل في القدره التامه وكل ذلك من لوازم ايه من لوازم الربوبيه المرتبة التي تريها مرتبة الائمه مرتبة الائمه عندهم امامان امام على يمين القدر وامام على يسار القدر الله المساله اللي دا احنا داخلين في وعكات ما علمش بها الا الله تعالى فاذا قالوا الائمه امامان امام على يمين القدر وامام على على يساري ثم قالوا بأن عمل الإمام هو أنه يخلف القطب طبعا إذا قال إمام يخلف القطب يخلفه في التصرف في الكون القطب يتصرف في الكون والمرتبه الأخيرة من مراتب الأولياء مرتبة المجذوب بهلول دخل الجنه المرتبة السامنة المجذوب المجذيب حبيبي المجذوب نعم وهذه المرتبة قالوا هذه المرتبة يكشف له آيات اليقين هم طبعا العوام عندنا بيسموها ايه ده انتم عايشين معها في العامة يا عم ده مكشوف عنه الحجاب هذا هو يكشف له آيات اليقين مكشوف عنه الحجاب هو. مجذوب ما يعني ولذلك انت ترى كثير منهم يمشي للمهابيل اللي في الشارع يبوس ايده واجري ايش اللي قاعد فيه ايش بقول لك بس اسكت دماغك شوف عنده حياه هذه مرتبه المدير والله انت تمشي في شارع لو مشيت في شارع بقى 300 رجل شغال بي بي بيشوف بيصنع تصفيقا معينا ليسمع الرنة في أذني وواقف اللهم اغفر لنا وواقف الله وهدينا وهديه واشفينا وشفي كل مريض فمثل ذلك ترى الناس ممكن تتهافت عليه وتقبل ياته ليه مجذوب كشف الله عنه الحجاب مكشوف عنه الحجاب كشف الآيات فهو يقولون ولا ولذلك هم بهلول والجنة لا يدخلها إلا البهاليل فأنت عندك هذا الباب باب واسع سيارة باب. مرتبة من الهجاب وأنت يا جماعة الخير انظر انت في في في الارياف او في الصعيد الجواني ماذا يقولون سيبوا سيبوا ده مع الله جهو ذلك اه ده بتاع ربنا ما هو هذا شوف الكلام يعني سبحان ربي العظيم نعم الله عن اكبر احترق العقل من كشف النور ثم بعد ذلك وده ده ما بيحترقش بقى فقط ده بينور فهو ماشي بنور ثلمه وما ترمها ما انت ماشي وانت تستضيء بنوره فهذا هو فقال مرتبه الخير مرتبه المجاديد مجذوب المرتبه مرتبه المجذوب هذه مرتبه كما قلنا من مراتب الاولياء الجميع في هذه المراتب هم يعتقدون الغلو وهنا بقى سياتي يعتقدون في هؤلاء الاولياء يعتقدون فيهم اعتقادات وانا ساتكلم برجل جلس معي ولا استطيع ان يردوا الاسطوانه موجوده هتظهر ان شاء الله بيننا وبينه خطاب وهذا الرجل يعتقد ويقول تصريحا ان الله اعطى الجنين اعطى الولي قوة لاحياء الجنين في بطن الام فهم يعتقدون ان الارزاق بهذه الاولياء وان التصرف في الكون بهذه الاولياء وان الأولياء يعني بهم شفاء المرضى وابراء الابرص والاعمى والاكمة فهذه اعتقادات في الاولياء وهذا يحدث يعني هذا الكلام كما قلت لكم انزل الى ساحة طبقات الشعراني وانظر الى العجب الذي لا يمكن ان ترى مثله طبعا اكتب كتب عربي طافحة بهذا الكلام تصريحا لا تلميحا اقرأ في كتب عربي وترى ذلك وهو يرتب مراتب الاولياء ويتكلم على الاقطاب وعلى التصرف في الكون كلام صريح ليس اه اه اه فيه تلميح لأننا حتى لا يحسب احد اننا نتجنى عن القوم او على القوم في كلامه فيعتقدون كما قلنا بتصريف الكون يعتقدون في الارزاق يعتقدون في الشفاء من المرض بتنفيذ الكربات بتفريج الكربات وايضا يعني اعطاء الصالحات من الارزاق كل ذلك بيد الاولياء لذلك انت ترى ما يفزع ما يبتلى احد منهم من بلاء الا ويفزع الى الاولياء وطرى ويستغيث وانت ترى الاستغاثة وهذا عندنا واقع نعيشه لا نرده لا نستطيع انكاره اذهب الى طنطا وانظر الى جحافل الناس على باب السيد البدوي دعنا احنا بقى السيد البدوي ولي مش ولي احنا هذا ليس لنا انا اتكلم الان على ما يفعل الناس هناك يفزعون اليه يفزعون اليه لتفريج الكروبات يفزعون اليه لرفع البلايات يرفعون اليه يفزعون اليه للارزاق يفزعون اليه لتودد الزوج لزوجه كل ذلك موجود وكل هذه الاعتقادات التخريفية التي يعتقدون فيها في أموات يحتاجون إليك ولا تحتاج إليهم بهم الأحوال كل ميت ولو كان صالحا يحتاج إلى دعائك لأنه إن كان في درجة يتمنى أن يكون في درجة أرقى ولن يرتاق الدرجة إلا بدعاء مثلك يشفعك الله جل في علاه في فالغرض المقصود هذه اعتقادات يعتقدونها والاعتقادات اما اعتقادات شركية كاملة منطبقة أو اعتقادات تؤسيلة للشرك المنطبقة الكامل يعني اما شرك أكبر وشركة إيش أصغر إيش شركة في الاعتقاد اذا اعتقاد استخضان خذ قلت. قلت الأفعال او الاعتقاد الاعتقادات شركية أكبر أو شركة أصغر شركة أكبر يعتقدون بأن تفريج الكروبات وان شفاء المرضى وأن إعطاء الأرزاق والإحياء لمات بيد هذا شركة هذا يخرج من الملة هذا شرك اكبر لما لأن الذي يرزق ويمنع هو من الله وما الجن الجنه إلا عبدون ما اريد منهم الرزق وما منهم ان يطعمون الذي بهذه القدره الكاملة للاحياء والايمات والاعطاء والمنع ويعز من يشاء ويزيل من يشاء بهدي الملك وهو على الشيء هو الله وان من شيء إلا عندنا خزائنه فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل فقد كفر فمن اعتقد في الاولياء بتصريف الكون واعطاء الرزق والمنع والإحياء والإماتة والشفاء من المرض فهذا اعتقاد في لا الله ما لا يعتقد إلا, إلا فلا وهو كفر بالإجماع كفر بالإجماع وهناك أيضا اعتقاد تصل بالإنسان إلى الشرك الأصغر بانهم يقولون التصريف في الكون في الله والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والرزق بيد الله جل في علاه، بيد الله جل في علاه. لكن هناك أسباب لذلك وهذه الأسباب هو التوسل بمن بالأولياء بأن الأولياء لهم مكانه عند الله والأولياء لهم لهم الرفعة عند ربهم فبكراماتهم عنده يشفعون لهؤلاء الذين يحتلون أو لسد اعوازهم فيتوسلون بالأولياء وطبعا التوسل بالأولياء هذه عويصة أهل الحجاز أكثر أغلبهم يرونها كفرا إيه؟ أكبر يعني لو ذهب البدوي وقال له ادعوا الله لي أو ذهب المساء وقال له ادعوا الله لي أن يفرش كرم كربت. او يرزق زوجاته او يرزقني لو قال ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات هذا الكلام يتوسل بدعائه فأهل الحجاز يرون ان هذا كفر اكبر لانه من باب انه اتخذ ايش من دون الله شفعاء اتخذ من دون الله شفعاء وان كان التحقيق وهذا قول الشيخ السلام وهذا الذي قاله ابن باز ايضا وشيخ صالح النظامين يرون ان هذه بدعة هذه بدعة وشرك شرك أصغر وهذا رجع صحيح لأنه لم يصرف عبادة لغير الله وصرف العبادة شرك أكبر ولم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد في العبادة أطراف الكفر الأكبر غير موجودة لكن هو حسب أن هذا سبب من الأسباب أنه سبب من الأسباب التي بها يستجيب الله جلاله وعلى الدعاء فيذهبون يتوسلون بالأولياء يتوسلون بالأولياء فهذا الشرك الأصغر والله تعالى أعلى وأعلم هذا أعلى بالنسبه للكلام على الشرك في الربوبيه والغلو في الاولياء كالغلو في الانبياء الفرع الرابع الشرك في الربوبيه في باب التبرك الشرك في الربوبيه في باب التبرك وهذا شرك في الربوبيه نعم بايجاز وساء التفصيل في الكتاب الثالث التبرك قيل ماخوذ من من البركه وقيل ماخوذ من ايش بركه البعير وكله حق البركه يبقى ايه ماء ماء, ماء لا مش ثبوت وفره وكسره ماء وزير كثير ازاره وبركه البعير يعني ثبت يبقى عندنا التبرك فيه امران كثره الخير وثبوت الخير إذا مع ثبوت أو ثبوت مع زيادات ثبوت مع زيادات ثبوت وهذا لا يكون إلا من الله تعالى. منشأ الخير لا يكون إلا من الله وزيادته لا تكون إلا من الله. قال الله تعالى إن شكرتم ها لازيدنكم فالبركه او أو التبرك التبرك لا يكون الزيادة من الخير أو ثبوت الخير لا يكون إلا من الله تعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ها لا فتحنا عليه مش بركات من أساسه وولذلك عم نقول بالنسبة لله ذا الفعل لا يقال مبارك لا يجوز فعل من الأحوال لأن هذا لا اسمه لا اسم, اسم فعول لا يجوز فعل من الأحوال الله تعالى في حقه فقط لا تكون إلا تبارك في حقه لا في البركة لا تكون إلا تبارك البركة كل البركة بذات الله جل فعلها المقدسة وبأفعال الله جل فعلها جل فعلها وأقوال الله جل كل هذا البركة فيه فأقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على من النذير لا يجوز بحال أن يقال في حق الله مبارك فتكون تبارك والتبرك تبرك مشروع تبرك ممنوع ونحن بصادر الكلام على التبرك الممنوع، لكن بإذاز وإجمال نمر على التبرك المشروع. ما هو التبرك يا صبري قلنا ومأخوذ من البركة فيها الكثرة والوفرة، أو مأخوذ من بركة البعير. وإيش ثبوت إذا ثبوت الخير وزيادته ووفرته؟ صحيح. إذا لا بد أن نقول هذا الخير الذي به تكون البركة، فإن له فإن الله على من سُنّ الكونية جعل له أسبابا. جعل له أسبابا مع أن البركة لا تكون إلا من الله والإعطاء المنع من الله دا فعلها يصبه من صفات الله دا لكن جعل الله لها اسباب فنقول التبرك هنا التبرك, التبرك المشروع هو ما جاء الشرع به وبإقراره بل وبالحث عليه وبالحث عليه ومثال ذلك الكثير منها مثلا لو نظرنا إلى الماء فجعل الله ماء مباركا جعل فيه البركة وهذا لن تصلك هذه البركة إلا أن تأخذ هذا الماء كماء زمزم ماء زمزم ماء مبارك ماء زمزم ماء مبارك يعني تتبرك تبرك وانت نعم تبرك ومشور بهذا الماء واعلم ان الله جعل فيه البركة والدلالة على ذلك قول الله سلم ماء زمزم شفاء سوق وطعامه طعم هذا صحيح مسلم تعلمون قصة ده الطويلة جلس اربعين يوما لا يفعل شيء غير, غير انه ايه يا شما زمز حتى يعني قال يعني شكر الجسد جدا بزيادة اللحم بهذا الماء المبارك وايضا في حديث اختلف العلماء في تصحيحه كان المتأخرون قد حسنوه وهو قول وسلم ماء زمزم لما شرب له ففيه البركة العظيم ولذلك ترى ان الحافظ ان حاجة يقول من شفتة بركة زمزم يتبرك به قال شربت ماء زمزم لأصل الى حفظ الزهبي حتى تفوقت على على حفظ الإمام الذهبي أبو بكر من العربي العربي المعرفة النكرة كان يقول ليتني شربت ماء زمزم للعمل كما شربت للعلم فقد شربت ماء زمزم ليس معناه أنه لا يعمل هو يعمل لكن كثرة العمل وإتباع النوافل. إتباع الفواد بالنوافل يعني لم تكن تشغلوا إلا أن يشغلوا العلم فالغرض المقصود هذا ماء مبارك ماء الشتاء ماء المطر ماء مبارك بالتصريح قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مبارك مباركة، ولذلك كان كن سلام إذا إذا ورد الشتاء أخذ الماء ووضع ودلك به كتفه وقال هذا حديث عهد برب هذه البركة في ولن هذا حديث عهد بربه وهذا أيضا من النبي سلم بيان شافي وافي بالفعل على البركة التي جعلها الله في ماء في ماء المطر الماء الذي نبعه من بين أصابع النبى ماء مبارك بل هو أشد بركة من كل م... أشد بركة من كل هذه المياه الماء الذي نبع من من بين أصابع النبى كما قال جابر بأن النبى صلى الله عليه وضع يده على الركوى فنبع الماء من بين أصابع النبى فهذا ماء مبارك وهذا أثر من أثر النبى كما الله عليه التبرك نبينا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هناك شجرة مباركة وهي شجرة إيش سفراء حجر زيتون قال الله تعالى إيش زيتونة لا شرقيه ولا غربيه قال قبلها شجره ايش مباركه فسمها مبارك. مباركه ايضا العسل العسل نحن جعل الله مبارك وجعل فيه البركه لما قال فيه شفاء للناس والحبه السوداء البركه في كل البركه في الحبه السوداء شفاء من كل داء إلا, الا السام اللي هو الموت دلالات واضحه جدا في هذا الباب وايضا من ذلك البركه في القرآن والبركة في القرآن بقراءة القرآن وقراءة القرآن هذه بركه كما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة الممّين قال قال الله جل وعلا في سورة الأنعام كتابا ها وهذا ذكر مبارك أنزلناه نعم لهذه الباروئات هذا ذكر مبارك وبركه القرآن في تلاوته في حفظ حروفه والعمل بحدوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ق اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة ولا أقول ألف لميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولا حرف وميم, وميم حرف طلب العلم بركة التبرك بمجالس العلم التبرك بما يحدث في مجالسها مش تبرك بنفس المكان التبرك بالجلوس لأنه البركة كل البركة في الجلوس في مجالس العلم له أمور كثيرة الأمر أول الملائكة والملائكة تصعد بأسمائهم من الله جل وعلا الثاني أن الله لسنعنهم خيرا في الملأ الأعلى الثالث أنهم ينالون ما لم يناله أحد بحال من الأحوال ألا وهو هؤلاء القوم لا يشق بهم جلسوهم قاموا مغفور لهم وهذا من جل على فضل ونعمه في هذا بركة مجالس العلم ومن بركة مجالس العلم أن من يطلب العلم طبعا العلم نفسه تبرك بركه لانه من يطلب, من يطلب العلم يكفيه الله كل الهموم لكن لا بد أن يصدر الباب بالصدق مع الله تبارك وتعالى اصدق الله يصدق ولذلك ابن ابي طالب قال ما انشغل بالله كفاه الله كل الهموم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم ايضا البركه البركه بالزوات البركه بالزوات لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه خلافا للنموي وابن حجر وكل من تابعهم في هذا الباب وشيعهم على هذا الباب لأن التبرك بذات النبي صلى وأما الانتقال والقياس على غير نصائين فهذا خطأ بين التبرج بذات النبي صلى التبرك عليه وسلم التبرج بشعر النبي صلى الله عليه وسلم بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بثوب النبي صلى الله عليه وسلم بريخ النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم التبرج فيه يعني جائز ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسليم كان بصيح نام عندها فقام فجأة ليش ورد مسليم تأخذ الوسادة وتعصرها فنظر إليها قال ما تفعلين قالت يا رسول الله نأخذ عرقة فإيش نستشفي به نتبرك به فأقرهت وكانت أم سلمة تحتفظ بعرق النبي في جرجل من فضة يعني يعني أعمل إيش كان عند الجمهور الذين يقولون استخدام الفضة لا يجوز لكن مثلا كان لها جرجل فضة تحتفظ به بعرق النبي تستشفي به وورد أن الإمام أحمد الحنبل لما كانوا يجلدونه كان معه شعره باقيا من شعرات المسلم فيأخذها وضع على عينيه ويبكي ويتبرك بها فالتبرك بأثار المسلم وأيضا المسلم كما قال لما, لما جاء أورو بن مسعود الزخفي وقال ما رأيت أحدا يعظم احدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما تفلى ووقع في أحد إلا إيه إلا دلك بها وجهه وجسده تبركا وأيضا الرجل الذي طلب المسلم الجبة فأخذها ليكفن بها والآخر الذي تبرك سواد الذي تبرك بالتساق بان سلتسخ بطنه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اوجعتني يا رسول الله ويسوي الصفوف قال اقتص مني قال اوجعتني يعني اكشف الثوب يا رسول الله فأكشف الثوب ثم قبل واحتضن الانسلام وقبل قال ما اتحملك على هذا يتمرك بجسد الانسلام يكون آخر ما مسه من هذه الحياة هو جسد الانسلام فقال ترى ترى ما نحن فيه يا رسول الله نعني انتقى الصفان وانتهى العمر يعني قد يأذن الله جل في بانتهاء العمر الآن فأكون آخر ما يمسه في هذه الحياة هو بطن النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التبرك مشروع بالاجمال والتبرك الممنوع هو التبرك الذي جاء شرع بمنعه وهذا التبرك شرك هذا التبرك شرك الحق التبرك الممنوع هو تبرك شركي لكنه ايضا هذا التبرك نوعان تبرك شرك أكبر وتبرك هو شرك أصغر تبرك هو شرك اكبر والتبرك هو شرك اصغر التبرك الذي هو شرك اكبر الاعتقاد اعتقاد في ان البركه بيد احد غير الله جل وعلا الاعتقاد بان البركه بيد احد غير الله جل وعلا هذا شرك اكبر لانه بذلك يكون قد منح صفه من صفات الله جل وعلا من خلقه وأيضا من النوع الثاني من المشاكل الاكبر هو طلب البركه من غير الله جل وعلا ما الفرق بينهما نصير لانك بتموت فلازم تصحى ركز يعني طيب ها. ممتاز بس هنحتاج الى التفصيل لكن ممتاز اجابه شديده ما, ما كما قال الكفر الاول كفر بالربيه وثاني كفر في الالهيه لكن بينهما وفاق وفرق ممتاز. كا... الزيادة في هذا الاولى كفر بالربوبية فقط. لانه اعتقد في غير الله من اعتقد الا في الله. لو تحرك يبقى اذا كفر بالربوبية والالهية. لكن الثانية دائما نحفظ هذه القاعدة. من كفر بالالهيه فكفره يتضمن كفر الربوبيه ومن كفر بالربوبية قد يستلزم وقد لا يستلزم. يعني يعتقد ولا يفعل. ممكن ان يعتقد ولا ولا يفعل. مفهوم? لكن في الالهيه لا. لأنه ما صارف عبادة لأن الطلب عبادة لأن الطلب دعاء والدعاء عبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستجبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيش داخلين فهنا الطلب عبادة فهو شرك اكبر في الإلهية يتضمن شرك اكبر في الربوبيه كيف نقول أنه ما طلب إلا وهو يعتقد أن البركة في الشرك الثاني هو البدعي الممنوع كالتبرك بالحجر والشجر التبرك بذوات الصالحين وهو لا يعتقد ان بركة بأيديهم بل يعتقد ان البركه بأيدي الله لأس هذا النوع يمكن ان يقال بحديث ذات انواط مروا على اليهود فكانوا من انطونا اسلحتهم في انواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال السلام الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بعضهم ينظر في هذا الباب أن هذا شرك شرك أكبر ينودون اسلحتهم, أسلحتهم ف يعني أنهم يعتقدون أن الشجر يعطي هذه البركة والحق وانك لو نظرت للصحابة هل حقا يعتقدون أن الشجر يعطي البركة؟ أبد ولم يطلبوا من الشجر البركة لكنهم حسبوها سببا فتكون هذا من باب ايش اتخاذ الاسباب التي لم يشرعها ربنا جل جلاله اسببا ولذلك اضطر عمر الخطاب لما اضاف بالبيت نظر الحجر الاسود وقال اما انت فحجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلته اذا التقبيل هذا تبرك او لا هو ليس بتبرك بالحجر لكن هو تبرك بايه العمال الصلاح باتباع النمس هذا تبرك باتباع النمس قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يقبلك ما قبلتك بهذا نكون أخوان من هذا الباب نعم أنا بتركها على الاجمال أنها الأكبر لكن لو تكلمنا نظرا فيا إلى الأصغر أكبر منها أقرب منها إلى الأكبر ده الزلالة على أنه يمكن أن يحتج أو يستدل على الشرك الأصغر بأدل الشرك الأكبر كما قال الله وعلا وهذا الحديث أن كان في ضعف قطع لما قال له ما هذه الحلقه قال من صفر فقطعها فقال لن تفلح ما دامت عليه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم هذا الحزيف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم احتج بالدليل الذي هو الأكبر على على الأصغر